اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطحرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر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 Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Elhamdülillahi hamdan kesiran Elhamdülillah Elhamdülillah Alhamdulillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah Alhamdulillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah Elhamdulille Elhamülille Elhamülilille Elhamülille Elhamülille Allahu ber ke Allahu ber Allahu kıber Allahu küber Allahu ber Allahu ekber Allahu kıber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 Allahu Ekıbat Allahu Ekıber Allahu Ekıbat Allahu Ekibat Allahu Ekıbat Allahu Ekıbat Allahu Ekibat Allahu Ekıber Allahu Ekıbat Allahu Ekıbat Allahu Ekıber Allahu Ekıber Allahu Ekıbat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 La ilahe illa Allah. La ilahe illa La ilahe illa La ilahe illa La ilahe illa La ilahe illa La ilahe illa La ilahe La ilahe La ilahe La ilahe La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la la ilahe illallah la la ilahe illallah la la ilahe illallah la La ilahe illa La ilahe illa La ilahe illa La ilahe La. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدن كل دائم ودماء وبارك وسلم عليه وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعبد كل دائم فدوائم وبارك وسلم عليه وعليه صلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصح بكل نجم عين آمين والحمد لله رب العالمين أنف أنف صلا السلام عليك يا رسول الله ألف ألف في صلاة و ألف في سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف في صلاة و ألف في سلام صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بياض ذراكن الشار وامواج البحار ما طرات لم طار بنا يا إلهنا بكل صلاة منها شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار بأفك يا رحمن سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار بأفك يا رحمن سبحانك يا حميد تعاليت يا حكيم أجرنا من النار بأفك يا رحمن <سؤال> سبحانك يا مجيد تعليت يا ملك اجرنا من النار برحمتك يا رحمن سبحانك يا قدوس تعليت يا سلام اجرنا من النار برحمتك يا رحمن سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيم أجرنا من النار بأخذك يا رحمن سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار بأخذك يا رحمن سبحانك يا متكبر تعاليت يا خالق أجرنا من النار بأخذك يا رحمن سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا ظاهر تعاليت يا بطن أجيرنا من النار يعفك يا رحمن سبحانك يا بار تعاليت يا مصور أجيرنا من النار يعفك يا رحمن سبحانك يا تواب تعاليت يا وثاب أجيرنا من النار يعفك يا رحمن سبحانك يا بعث عليت يا وارث أجرنا من النار بعرفك يا رحمن سبحانك يا قد استعليت يا مقيم أجرنا من النار بعرفك يا رحمن سبحانك يا فرت عليت يا ود أجرنا من النار بعرفك يا رحمن سبحانك يا نور تعاليت يا ستار اجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل اجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا قاهر تعاليت يا قادر أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا ملك تعاليت يا مقتدر اجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا عليم تعاليت يا علام اجرنا من النار بأفك يا رحمن سبحانك يا عظيم تعليت يا غفور أجرنا من النار يا فك يا رحمن سبحانك يا حليم تعليت يا ودود أجرنا من النار يا فك يا رحمن سبحانك يا شهيد تعليت يا شهيد أجرنا من النار يا يا رحمن سبحانك يا كبير تعالى ت يا متعال أجرنى من النار يأفك يا رحمن سبحانك يا نور تعالى يا لطيف أجرنى من النار يأفك يا رحمن سبحانك يا سميع تعالى يا كفيل أجرنى من النار يأفك يا رحمن سبحانك يا قريب تعاليت يا بصير أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا حق تعاليت يا مبين أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا رؤوف تعاليت يا رحيم أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا ظاهر تعاليت يا مطهر اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا مجمل فعليت يا مفضل اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا مظهر تعاليت يا منعم اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا ديان تعاليت يا سلطان أجيرنا من النار ربك يا رحمن سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجيرنا من النار ربك يا رحمن سبحانك يا أحد تعاليت يا صمد أجيرنا من النار ربك يا رحمن سبحانك يا حي تعالى يا قيوم أجرنا من النار بفضك يا رحمن سبحانك يا عادل تعالى يا حكم أجرنا من النار بفضك يا رحمن سبحانك يا ثابت تعالى يا قدوس أجرنا من النار بفضك يا رحمن سبحانك آهياً شراحياً تعاليت لا إله إلا أنت أجرنا وأجر أستاذنا ووالدينا ورفقاءنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقرباءنا وأصدقاءنا وصدائقنا وأحبابنا وأحباءنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في خدمتنا في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة وجميع طلاب النور من النار ومن كل نار وحفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان ومن شر البدعة والضلالات والإلحاد والطغيان بعفوك يا مجيب بفضلك يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة نبيك المختار آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahi r-Rahmani r كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 123. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاذا وخلقناكم أزواجا وجعلنا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِذَاذًا وَجَعَلْنَا سِوَاجًا 122. حبا ونباتا 123. وجنات يَوْمَ 124. إن يوم الفصل كان وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا ثبا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفرزا حدائقا واعنابا وكواعب سُلْذِهَ قَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا وَلا كِذَّابًا جَزَاء يوم يقي <تصفيق> إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر, ويقول الكافر कौन oh. oh.